صراط الذين انعمت عليهم غير ا ل م ض ل و ب عليهم ولا الضالين الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مسبها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 ولو لم ت ش س ك ه الهدى نور شركه ل ن و ر ه م غير ش ا و ي ر ا ل ل ه ا ل أ م ث ا ل م ل ن ا س والله بكل شيء ع ل ي م ش ر ا ه ا ل ل ه أن ت ر ف ع و ي ذ ك ر ف ي ه ا ا س غ ي س ب ح له ف ي ه ا ب ا ل غ د و و ا ل آ ص اجتماعي ل ر ا لا ل ل ه ه ي ت ج ر ولا ب ي ذكر ا ل م و س ز ع ه م ا ل ل ه أ ح س ن ما ع م ل و م ا ي ا س ل ا م ي ل كفروا اعمالهم كسراب بقيعه ة كسراب ب ي ح س ب ه ا ل ض م آ ن ماء حتى إ ذ ا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده, ووجد الله عنده ف و ف ح س و ع ه النابلسي ا للعلوم يغشاه الاسلاميه